قال في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم وما جعل أذيعاتكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثْاقُ أُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوَعٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقين وأعد للكافرين عذابا أليما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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُؤِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَذُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُونَ 119. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لغم من دون الله وليوم ولا نصير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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْمَ لَا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا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 119. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 110. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتد كن سراحا جميلا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 يا نساء النبي من يأت من كن بفائشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 يا لساء النبي لستنك أعد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أعدا إلا الله وكفى بالله عسيبا ما كان محمد أبا أعدا بذلكم ولكل رسول الله وقَاتَمَ النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا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 فَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَغْسَلْنَاكَ شَاهِذًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بِأَنَّ لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكف بالله وكيل يا ايها الذين امنوا اذا نکحتوم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن, فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراعا جميلا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 وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ عَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَعِيمًا تُرْجِي مَنْ تشاء 119. إليك من تشاء ومن ومن ابتريت ممن عزلت فلا عليك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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّاسَ فَقُلُوا إِنَّمَا نَسْأَلُكُمْ بِخَيْرٍ وَارْتَقِبُوا الْعَذَابَ ذَلِكُمْ أطهر لِقُلُوبِكُمْ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخلوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا دَنَا عَلَيْهِ فِي آبَائِنَا وَلَا أَبْنَائِنَا وَلَا إِخْوَانِنَا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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جذبي بهن ذلك أذن ان يعرفن فلا يؤذين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 يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يذريك لعل الساعة تكون قريبا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِ الْكَافِرِينَ وَأَعْدَلَ لَهُمْ سَعِيرَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَذَ لا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا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 سبيلا ربنا آتيم ضعفين من العذاب والعنهم لحن كبيرة. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما